وَمَا أَسَل النَّامُِ وَصُولٍ إِلَّا بِسَانِ قَوْمِينِ يبَينَ لَهُ وَمَا أَوْتَلناامِ وَصُولٍ إِلَّ مِثَالِقَوْين يبَينَ لَهُ فَيضِلُ الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم